بسم الله الرحمن الرحيم 123. حاميم والكتاب المبين 124. إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 121. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 122. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 123. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 124. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر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 124. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 125. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من 111. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 112. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين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 121. ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون 123. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون 124. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين